بلاد حباه الله أمنا وكعبة بلاد حباه الله أمنا وكعبة يصلي إليها الناس فرضا محتما وآياتها ما دام للناس قبلة بها بينات تنثر العفق عن جماها مقام خليل الله فيها مقام خليل الله فيها محجبا ومشرب اسماعيل ومشرب اسماعيل من بئر زمزم وبلدة ومر على الميقات لبا وأحرما وفيها مقامات وفيها مشاعر تبيض وجه الكون فخرا مسلما ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها تأدب فيها تأدب فيها واستقام وعظمها في عيوني في يميني كبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني في سنيني في عيوني في يميني قدسي وديني كعبة الله من سنيني من سنيني قدس الله ربنا من كل الحصون حما الله دوما تقرا واسفر القرون تقرا واسفر القرون ودي في, في يميني كبتي قدس وديني كعبته واهي ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني اسالوا لفي علم مجرا عند الحجولي اسالوا لفي علكم مجرا عند الحجولي ابرثا عنها تردا ابرثا عنها تردا ابريا عنها تردا تخسوا اعدادي fins demà! سوف يرويها لحوني سوف يرويها لحوني سوف يلت البحور انسابحا يرجو سفيني سوف تهدي شعوب سوف تهدي شعوب سوف تهدي قعده وادي براد الدوايا من سنيني الدوايا من سنيني قبلة للناس دامت موطن الهادي الامين انني افتدي ثراها فاطلبوها في عيوني فاطلبوها في كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني في عيوني في أميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله لا لا لا رقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات التقوى الإسلامية الكويت حوالي شارع الحسن البصري متفرع من شارع المثنى هاتف 266 25 265 25 26 الخط الساخن 92333 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته